بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المتجددة مع برنامجنا أمة وسطة الذي نستضيف فيه فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تكلمنا وتناولنا في الحلقة الماضية عن موضوع خصائص الأمة خصائص الأمة وقد تطرقنا فيه إلى قضيتين أو ثلاث قضايا ثلاث محاور رئيسية الأولى هي الربانية وتناولنا أيضا موضوع العالمية وتطرقنا في الحلقة السابقة إلى موضوع الأخلاقية كأحد خصائص الأمة الوسط أو الأمة تحديدا نحن اليوم نتناول موضوعا جديدا في خصائص الأمة وسيكون حوارنا حول موضوع الوحدة والتوحيد لقد أرادنا الله تبارك وتعالى أمة واحدة في الأرض نعبد إلها وربا واحدا في السماء أهلا بك دكتورنا العزيز ماذا يمكن أن تضيف لنا في هذه الحلقة حياك الله أبا محمد وحيا حيا الله عبرك المشاهدين والمشاهدات. هذه قضية كبيرة الأمة كما قيل تقوم على كلمتين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة توحيد المعبود ووحدة العابدين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فعبد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون التوحيد يحرر النفس من القلق والاضطراب ويرثها أعذب أنواع العلوم وأجل أنواع المعارف وهي المعرفة بالله يقولون العلم علمان علم بالله وعلم بأمر الله العلم بالله هو العلم الذي يورث محبته وخشيته وخوفه ورجاءه والرضا بقضائه والشوق إلى لقائه والأنس به سبحانه والعلم بأمر الله العلم بتكاليف الشريعة من الحلال والحرام والأوامر والنواهي والفرائض والمنهيات ونحو ذلك العلم الذي يورثه التوحيد هو علم العلم بالله كما قال ابن المبارك العلم علمان علم في اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم وعلم في القلب فذلك هو العلم النافع والإنسان حينما يستقر هذا التوحيد في قلبه لا يتوجس من خوف المخلوق لا يبقى فيه إلا خوف الخالق عز وجل ولذلك الشاعر يقول متى تجمع القلب الذكية وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذايا لهم دانا ظالم ولذلك السحرة قالوا لفرعون فقد ما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والشاعر عبد الرحمن الشاعر العباسي محمد السعيد العباسي يقول لا أكفر الرحمن نعمته فلي فضل بفضل لساني المفتوقي مالي أخوف بالعباد وإنما أمر إلى الخلاق إلى المخلوق ما دمت سباقا فليس بضائري أبدا مقال مدفع مسبوق هذا هو التوحيد الذي يحقق الطمأنينة والسكينة مع التوحيد جاءت الوحدة لكن ما المقصود بوحدة الأمة بعض الناس يتصور أن وحدة الأمة أن الأمة جميعا عبارة عن نسخ كربونية من بعضها البعض الأمة متوحدة على الإله المعبود عز وجل ومتوحدة على الكتاب المنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني وحدة العقيدة ووحدة الشريعة ووحدة الكتاب ووحدة النبي المقتدى به عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس, للناس بشيرا ونذيرا ووحدة القبلة فلنولينك قبلة ترضىها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا يوهاكم شطرة كانت هذه الوحدة تقوم على هذه الجوامع العقيدة الشريعة القيم وحدة النبي المقتدى به القبلة وحدة المصير المشترك ليس معنى هذا أن الأمة لا تختلف في فروع الدين لا نحن نلتقي على الأصول على الكليات على القواطع على المحكمات ويسع بعضنا بعضا في اختلافات الفروع والجزئيات هذه لا تضر إذا أحسننا التعامل مع فقه الاختلاف وأدبه وترحمنا به هذا لا يناقض أمر الوحدة ولذلك يقولون إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة الإجماع في مواطن الأرضية المشتركة التي تجمع الأمة هذه على الثوابت على الكليات على الأصول التي لا نختلف عليها ولذلك وحدة الأمة قديما كانت تقوم على وحدة المرجعية متمثلة في الكتاب والسنة وحدة القيادة المتمثلة في النبي عليه الصلاة والسلام ووحدة الدار وحدة دار الإسلام كلها وحيث ما ذكر اسم الله في بلد عدت أرجاءه من لب أوطاني ووحدة الحضارة ووحدة القيم هذه الجوامع الخمسة التي كانت تشكل وحدة الأمة طبعا الآن إذا وليت شطرك صوب واقع الأمة المرجعيات تعددت فأصبح الناس يحتكمون إلى مرجعية من شرق أو غرب أو علمانية أو لبرالية أو بعثية أو قومية أو وضعية أو اشتراكية أو رأس مالية تعددت فنون المرجعيات في الأمة لم تكن هي المرجعية المعصومة التي تستقي منها والتي هي عنوان هوية الأمة وإذا أردت أن تصوب النظر حول وحدة القيادة لم تعد وحدة القيادة المت... التي تشكل القدوة والتأسي والهداية أصبحت قيادات وهذه القيادات كثير منها في عالمنا العربي والإسلامي ليس موصولا لا بحبل من الله ولا بحبل من الناس وإذا أردت أن تتحدث عن وحدة دار الإسلام فأنت تتحدث عن دور 57 دولة إضافة إلى الأقليات الموجودة متبعثة هنا وهناك، وإذا تحدثت عن واقع القيم، القيم أيضاً قد اختلت. لا أعني القيم السلوكية المتعلقة بالعفة والحصان والإحسان ونحو ذلك، لكن حتى المتعلقة بفقه الإتقان والإحسان انحسر عند المسلمين. ووحدة الحضارة الأم كما قلت موجودة وليست حاضرة. والحضور حضوران، حضور في الزمان وحضور في المكان. حضور المكان أن تصنع الأمة نهضتها وفق إمكاناتها بالفعل العمراني الرشيد وأن تصنع كذلك حضورها في الزمان عبر المنهج الفكري والثقافي والعقدي والأمة بهذين المعنين ليست حاضرة زمانا وليست حاضرة مكانا ولكنها موجودة شخوصا وجغرافيا وأرض وسكان وبشر وموارد لكن كيف تستنطق هذه لتحقيق الريادة إذن هذه هي مقومات الوحدة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للأمة وحدة في الأصول مع اختلاف في الفروع يحقق الرحمة ويحقق الثراء ويحقق الخصوبة وهذا هو الأصل لأن بعض الناس يفهم إن وحدة الأمة أن يتفق على كل رأي ويتفق على كل قضية ويتفق في كل مسألة فقهية أو مذهبية لا ليس هذا هو المقصود الصحابة توحدوا ولكن اختلفوا في أسر بدر ورأينا رأي أبي بكر الذي كان يرى المنأ والفداء وعمر الذي كان يرى حز الرقاب ورأينا رخص ابن عباس ورأينا عزائم ابن عمر في الاختلاف الفقهي ورأينا الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا هذا تنازل عن حقه عام ملجماعة والتأمت الأمة إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتتلان ورأينا بالمقابل الحسين رضي الله عنها الذي قاتل في سبيل الحق فلقي ربه شهيدا فهذا اتجاه وهذا اتجاه الأمة وسعت كل هذا وبالتالي فهذا اختلاف لا يضر إن رأينا, إن رأينا الآداب ولا نحول اختلاف الرأي لتنافر قلوب وإنما نجعله عامل ثراء وخصوبة فهذا هو المفهوم الصحيح ل ل ل لوحدة الأمة اليوم وحدة الأمة تتعرض للعديد من الهزات الهزة الأولى أن تتو أن تتفرق الأمة على أساس العرقي وقد أشرنا من قبل إلى هذا العرقيات استعلاء العصبيات العرقية أو على أساس المذهبي الطائفي السنة والشيعة وغير ذلك محاولة أن أن تتفرق الأمة على أساس هذه المسابيات وتستدعي معارك التاريخ التي لم نكن جزءا منها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تتصدى لمعارك الحاضر وتحديات المستقبل وتتعرض الأمة أيضا لمحاولة التفريق عن طريق الولاءات أن تمنح ولاءها للغرب وكيف رأنا أن الغرب الذي تحالف مع أنظمة قهرية استبدادية طاغية سامت شعوبها الذل والضيم والهوان كيف تخلى عنها لما رأى أنها تهاوت لأنها قامت على منطق حق القوة وليس منطق قوة الحق ولا العد ولا الرحمة فثارت عليها شعوبها وتخلى عنها حلفاؤها كما الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين لم تصبح الأمة ولاؤها لـ لـ لأمتها ودينها وإنما أصبح حكامها يمنحون الولاء لغيرها خصيصة من أهم خصائص الأمة التي أشار إليها الدكتور العزيز هي الوحدة والتوحد نستكمل معكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين خصائص الأمة الوسط فاصل ثم نواصل عدنا إليكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة وبرنامج الأمة أمة وسطة مع فضيلة العلامة الدكتور إصامي البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وقد تناولنا في بداية الحلقة تحدثنا فيه عن موضوع التوحيد والوحدة دكتوري العزيز في كلامك الشيء الكثير الذي دعوت فيه إلى أن تتكامل كل هذه التناقضات في واقع الأمة لا أن تتآكل كما نشاهد بعض التمثلات في واقعنا الحالي في رأيك ما هي أشكال التمثل التي نتطلع إليها في مثال التوحيد والوحدة كأحد أهم خصائص الأمة. آه عفوا أريد أن أشير إلى بعض المزالق التي تتعرض إلى الوحدة أشرت أنا إلى مسألة الاستعلاء العرقي وأشرت إلى مسألة المذهب الطائفي وأشرت كذلك إلى تعدد الولاءات التي الخارجية. الخارجية التي هي خصب. على الولاء للأمة هوية وحضارة وثقافة وانتماء وكذلك من تجليات هذا الاختراق الذي يقع على الأمة غياب الإرادة السياسية لدى كثير من الأنظمة والحكومات في اتخاذ مشاريع تكاملية وهذه تش تعيدنا إلى الحديث عما طرقته وأشرت إليه في قضية تمثل الوحدة كيف نتمثل هذه الوحدة اليوم فيما هو متاح <تصفيق> نحن لا نتحدث عن المثال المنشود نتحدث اليوم عن ما هو متاح وفي مقدورنا وفي مكنتنا وفي استطاعتنا صحيح الناس الآن أشواقهم إلى الخلافة الإسلامية لكن بيننا وبين هذا بون شاسع على الأقل يمكن أن نستعيد عن هذا بحالة من التكامل التكامل وحدات أصغر أصغر أصغر التكامل الاقتصادي التكامل الثقافي التكامل الفني التكامل الاجتماعي مم. يعني مثلا انظر إلى السودان بلد تتسع رقعته الزراعية وفيه مياه جارية وفيه تربة خصيبة والمياه الجوفية أكثر من المياه التي فوق سطح الأرض خليج يمتلك المال مصر تمتلك خبرة وأيدي عاملة أسباب التكامل الاقتصادي لنحقق أمن, أمن الأمة وكفايتها من الأمن الغذائي ومن ملك القوت ملك القرار يمكن بدل أن نلجأ إلى المنظمات الأممية لحل قضايانا نحتاج إلى أن نتمثل قيام محكمة عدل إسلامية إذا وقع خصام أو نشبت نشب نزاع بين دولتين إسلاميتين نملك المرجعية التي نفض بها هذا النزاع ونحقق بها إصلاح ذات البين وفق مرجعيتنا لا نمتلك محكمة عدل إسلامية لا نمتلك قوة ردع إسلامية إذا ما بغى الطائفة على الأخرى بعد أن نبذل الوسع ونستفرغ الجهد في الإصلاح بين الطرفين فنكون مع الفئة المبغية عليها حتى نردع الباغية حتى تفي إلى أمر الله لا نملك هذا حتى تعثرت صور التوحد على مستوى العملة الـ الـ الـ النقدية حركة السفر بين مواطني الدول الإسلامية أحيانا يشوب الكثير من التعقيدات ما لا يتاح وبالمقابل أمكن لعالم آخر يختلف معنا دينا وعقيدة وحضارة أن يسمو فوق جراحاته وأن يرتفع فوق صغائره تجربة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي طحنه نوعان من الصراع الصراع الأول صراع الكاثوليك والبروتستان وسارت فيه أكثر من عشر ملايين من الأنفس ثم صراع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وأوروبا فيها القوميات وفيها الإثنيات وفيها تعدد اللهجات وفيها تعدد الأديان ومع ذلك أوروبا استطاعت أن تعلو فوق هذا وأن تتوحد في عملتها وبرلمانها وتشريعها وحدودها وقوانينها وحلفها العسكري الآن بتأشيرة تستطيع أن تجوز 26 دولة كأنك ما تتنقل في أرجاء قطر واحد اجتمعوا فقط على مصالح الدنيا وأدركوا أن المرأة ضعيف بنفسه قوي بإخوانه قليل بمفرده كثير بأعوانه النمل تبني قراها في تماسكها والنح تبني رحيق الشهد أعوانه مع ما كان من الصراعات المريرة ولكن نحن ما زلنا إلى الآن حتى هذه الخطوة التكاملية وكل محاولات الوحدة التي كانت من قبل كانت تفرض على مستوى فوقي لا تتجذر من خلال أعماق المجتمع نحن نريد أن تنداح هذه الرؤى التكاملية والمشاريع على المستوى المجتمعي لتصبح ثقافة مجتمع بين شعوبنا ودولنا ومجتمعاتنا ونلتقي على المستوى الفني والرياضي والثقافي والفكري والتربوي والإعلامي ونزيل هذه الحواجز المصطنعة المتوهمة بين ها ها هذه الشعوب على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لكن الأمر يحتاج إلى إرادة الحسن بارك قبل أن يخلع كان عرض عليه الرئيس البشير الأيام أزمة القمح أن السودان بلد مفتوحة وهذه فرصة لنأتي بمجموعة من الفلاحين ونستثمر هذه الأرض ونصلحها لنحقق اكتفاءنا لشعبينا ولأمتنا العبارة التي قال له أمريكا ما ترضاش نحن فنحن حتى وجود الإرادة السياسية التي تجعل الأمة تستنطق هذه الخيرات أنت تعلم أن الأمة الإسلامية هي صاحبة الموقع الجغرافي الذي يقع في سرة العالم ومركز الدائرة الأمر الثاني أنها الأول في البترول وفي المعادن وفي النحاس وفي الذهب وفي الحديد وهي التي تملك الثروات في باطن الأرض وظاهرها وتملك القوة العددية وتملك القوى الروحية وتملك قوة التاريخ وقوة الجغرافية وقوة الحضارة وتملك الكفاءات البشرية التي انتفع بها الغرب أكثر من من تفعت بها الأمة ومع ذلك تعيش هذا هذه الحالة من الترد الحضاري <تصفيق> في حالة المدلهمات والخطوب دائما الناس تسمو فوق الجراحات الشعر العربي قديما لما رأى الخطر يهدم قومه قال فإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس زعيم القوم من يحمل الحقد فهذا التسامي فوق الجراح جعل الأمة تتوحد نحن في تاريخنا يعني مسألة خلاف المعتزلة وأزمة خلق القرآن والتي كان يروج لها المعتصم والمامون وأمثال هؤلاء لكن المعتصم لما استغاثت بهم رأة واحد انتهكت في عرضها لم ينظر إلى أي مستوى من مستويات الخلاف وجاءه المنجمون وقالوا له إنك لن تستطيع أن تفتح المورية إلا بعد أن ينضج التين والعنب فمضى متوكلا على ربه في تلك المعركة التي يعني انتصر فيها لعرض امرأة مسلمة وخلدها أبو تمام في بائيته الشهيرة السيف أصدق أنباء أو إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب إلى أن قال تسعون ألفاً كأساد الشرى نضيت جلودهم قبل نضج التين والعنبي تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتقب في الله مرتقبي وشاب وهي قبط عند النصارى في عهد عمر بن عبد العزيز قال له بلغني أن مسلما أسر عندك فبعث إليّ وإلا بعث لك بجنود أولها عندي وأخرها عندك يعني كانت الأمة تصر لقضاياها فالأربكان رحمه الله طرح صور محكمة العدل مسألة العملة الجيش الإسلامي يعني الجامعة الإسلامية أن تتحول منظمة المؤتمر إلى اتحاد متكامل ولكن الأمة في ظل فقدان الإرادة السياسية القادرة على اتخاذ القرار الذي يعبر عن ضمير الأمة وعن هويتها وعنها عن, عن, عن, عن أسباب القوة الحقيقية هو الذي ضيع هذه الإمكانيات فنحن نتحدث عن أن تتمثل هذه الوحدة على الأقل في مشاريع تكاملية مع بقاء الدولة القطرية لكن على الأقل نتكامل ونصنع من نفسنا قوة يحسب لها الأعداء الفحساب ولكن حتى في قضايانا المصيرية الكبرى مثل قضية فلسطين كانت الأمة تحمل الضمير الجمعي في عام 48 دخلت 7 جيوش رغم أنها هزمت ولكن الضمير الجمعي فتتت التعامل مع هذه القضية حرفت مصر بقضية كام ديفيد فحيدت وقيدت الوادي عربة اتفاقية منفصلة للأردن الجولان لوحدها ما سمي بالمسار بالمس الفلسطيني يعني جزئت وبعضت هذه القضية حتى لا تستشعر الأمة الضمير الجمعي تجاه قضية المقدسات بالنسبة لها ولذلك نحن نحتاج أن نفعل هذه الأمة ولا شك أن ثمة دوائر نحتاج أن نستفيد في الحديث عنها على قضية وحدة الأمة على مستوى الدعاء العلماء على مستوى منظمات المجتمع المدني حتى نجعل للأمة القوة التي أرادها الله لها عبر أداة التوحيد والوحدة كل الشكر لك, لك دكتورنا الفاضل على استجلاء هذا المعنى الجميل معنى التوحيد والوحدة وهذه التمثلات التي يعني أشرت لها في حديثك الشائق نحاول أن نواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله الحديث عن خصائص الأمة في حلقتنا القادمة أزائي المشاهدين شكرا لكم على هذا التواصل نلقاكم في الحلقة القادمة لنواصل الحديث عن خصائص الأمة شكرا لضيفي العزيز فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد الاتحاد العالمي العلماء المسلمين إلى اللقاء